بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ما زلنا نتكلم منهاج للإمام رحمه الله. قال الإمام النووي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نعمه المان زلنا كتاب النووي الله قال النووي الله البر الجواز الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد لله جلت عن في خطبة الهادي إ ل ى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أ ح م د ه أ ب ل غ حمد و أ ك م ل ه و أ ز ك ا ه و أ ش م ل ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الواحد الغفار و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه أ م ا بعد ف إ ن الاشتغال بالعلم من أ ف ض ل ا ل ط ا ع ا و أ و ل ى ما أ ن ف ق ت فيه نفائس الاوقات أ و ق ت د أكثر أ ص ح ب ن من ا الله ا رحمهم ل ص نحن ي ف من المبسوطات والمختصرات ن قد تكلمنا على م ق د م ة ا ل خ ط ب ة في الدرس الماضي ووصلنا إ ل ى قوله وقد أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات أكثر أصحابنا رحمهم التصنيف الله من من أ م ا ا ل أ ص ح ا ب فهم جمع صاحب والمراد بهم أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه وليس المراد ب ا ل ص ح ب ة هنا ما يتبادر إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن من اللفظ من أ ن الذين أ ل ف و ا إ ن م ا هم الذين صحبوا الشافعي ة و أ خ ذ و ا عنه مشافاهه فليس المراد ب ا ل أ ص ح ا ب من كان في عصر الشافعي أ و من اتصل بالشافعي و إ ن م ا المراد ب ا ل أ ص ح ا ب كل من أ ل ف على ط ر ي ق ة ا ل إ م ا م الشافعي وتمذهب بمذهبه فكل شافعي يقال له صاحب ل ل إ م ا م الشافعي من قبيل التجوز في ا ل ك ل م ة والتوسع في معناها ولذلك تقرؤون في كتب المذهب قال أ ص ح ا ب ن ا ويكون الرجل من القرن الخامس أ و من القرن السادس أ و من القرن السابع وقد من ا ل ر قرننا ر ن الثامن نقول قال اصحابنا ن الى هذا قال الشافعية ي بهذه اكثر ل ل العلماء الذين ألقوا على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى م مذهب عنهم جميعا ة رضي وقد ك اصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات اي ان الكتب في المذهب كثرت جدا واظن ان اكثر المذاهب التي أ ل ف على قواعدها في الفقه مذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله أ ك ث ر العلماء من ا ل ت أ ل ي ف فيه و ن س ي م ا أ ن معظم أ ع ل ا م هذه ا ل أ م ة من ا ل ش ا ف ع ي ة ف م ع ظ م المحدثين من ا ل ش ا ف ع ي ة ومعظمهم من اللغويين ا ل أ د ب ا ء ولذلك كثرت تصانيفهم في علوم الشرع و ن س ي م ا في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ولو ذهبنا نعد الذين أ ل ف و ا من الموسوعات ا ل ع ل م ي ة ل ب ا ق علينا الزمن إذا وإنما مذهبنا المذهب مذهبنا أردنا الموسوعات الفقهية ما الفقه كتابا معينا والتزم أن ألف أقول ألف أو أنه أردنا أن ألف شرح نعد نعد من من معين موضوع من لو في في في فقط في من العلماء لو أ ر د ن ا أ ن نعد من أ ل ف الموسوعات ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ق ا ر ن ة التي تذكر اختلاف الفقهاء لضاق علينا الزمان فالمؤلفات في ذلك ك ث ي ر ة جدا منها ما هو مؤلف مستقل ومنها ما هو شرح لمتن من المتون أ و لكتاب من الكتب ا ل م ش ه و ر ة ف أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا من المقصوطات و المختصرات هذا ب ا ل ن س ب ة للمقصوطات و أ م ا المختصرات فهي ك ث ي ر ة أ ي ض ا جدا و لكنها لا تصل ل د ر ج ة الكتب م ص و ا ا ت ل ا ل م ق ص و ط ة عندنا في المذهب أ ك ث ر من الكتب ا ل م خ ت ص ر ة وبناء على ذلك لما كانت الكتب ك ث ي ر ة و كان المطالع للمذهب الشافعي يريد الفتوى ما يستطيع طبعا اذا كان يريد الفتوى ان يصطدع على كل ما كتب في ا ل م ب ه ب حتى يتوصل الى الفتوى ولذلك كان لا بد من كتاب صغير الحجم كبير القدر و ا ل ف ا ئ د ة عباراته ق ل ي ل ة ولكن معانيه ك ث ي ر ة يجمع كل الامور التي يحتاج اليها الفقير و ا ل م ت ف ق ي والمفتي والمستفتي ولذلك صار ا ل أ ص ح ا ب في ن ه ا ي ة المطاف يحاولون جمع, شتات هذه الكتب الكثيرة وهذه الموسوعات الهائلة يحاولون جمع شتات هذه العلوم ك الكثيرة ت ب ا ل وهذه و و م س ا ا ت ه ا ا ئ ل ة ي ح ل و ن ج ع العلوم شتات هذه في كتب م خ ت ص ر ة وجيزه بحيث ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن فيها خ ل ا ص ة ما يعتمده من الفتوى في ا ل ح ا د ث ة أو او ل ا ق ع يعني ل و ق ل ن ا للإنسان إذا أردت أن تعرف المسألة الفلانية إذا أن أردت تعرف ف ق ر ه ا ا في ل م و و س ع ة الفلانية والموسوعة الفلانية ولذلك ا م من م و و س ع ة الفلانية الكبيرة الكتب ا ل في ه ب ع على العلماء علاوة عن العامة لعسر هذا على بالفقه علاوة عن الذين لم يسمعوا س ر هذا هذا بالفقه بالفقه نهائيا الذين ذ المشتغلين لم ل ل و كان لا بد من كتب ص غ ي ر ة في الحجم ك ب ي ر ة في ا ل ف ا ئ د ة تجمع خ ل ا ص ة ما ق ا ل و اصحابنا أ رضوان الله تعالى عليهم يدرج عليها طالب العلم ي ق ر أ ه ا ويتمرس بها وبعد ذلك بعد ان يتقن مسائل الفقه بشكل مختصر مبسط إذا أراد أن يتوسع فهي ي ذ ه الحالة فلا مانع أن ق ر أ في ا ل موسوعات ا ل ع ل م ي ة ا ل ك ب ي ر ة ف ي ق ر أ في ا ل م ج م و ع و ي ق ر أ في الحاوي للماوردي و ي ق ر أ في ن ه ا ي ة المطلب للامام الحرميني و ي ق ر أ في البحر للروياني و ي ق ر أ في الكتب ا ل م ب س و ط ة التي تعد ب عشرين مجلدا وثلاثين مجلدا وربما زادت عن هذا وربما نقصت عنه فهي موسوعات ع ل م ي ة ما يستطيع في بداية طلبه ان ل إ س ا ن في ب د ا ي ة طلبه أ ن ي ق ر أ ف ي ه ا ولكن بعد أن ي ت يستطيع م بالعلم ر س ي أن ق ر أ ف ي ه ا ويتوسع ب ا ل ع ل و م ا ل م و ج و د ة بين دفتيها ف من الكتب ا ل م ص و ر ة في المذهب كتاب من الكتب المختصر ة في المذهب كتاب المحرر ل ل إ م ا م ا ل راتي رحمه الله تعالى ي ق و ل ا لما إ م ا ل ن و و ي رحمه الله وقد أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا رحمه م الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات و أ ث ق ل الكتب ا ل م خ ت ص ر ة في المذهب التي جمعت شتات العلوم ب أ س ر ه ا يعني العلوم الفقه عندنا في في العلوم عندنا جمعت كتب الفقه جمعت أصحابنا من الفقه المذهب الفقه خلاصة ما قاله أصحابنا في المذهب من هذه المختصرات المحرّض أتقن هذه كتب للامام الرافعي وقد حدثتكم أ ن ا في أ و ل درس عن ا ل إ م ا م الرافعي وعن كتاب المحرر وعن ا ل س ل س ل ة التي اشتق منها كتاب المحرر وعلاما انتهى اليه كتاب المحرر إ ذ ا أ ط ل ق أ ص ح ا ب ن ا ك ل م ة الشيخين ف إ ن م ا يريدون بها ا ل إ م ا م الرافعي والامام النووي ة رحمهما الله تعالى فهما اللذان حررا ل م ذ ه ب وجمعا وهو كثير الفوائد كتاب المحرر كثير المحرر الفوائد ع ن د ة في تحقيق المذهب أ ي أ ن ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله جمع الكتب ا ل م و س و ع ة واختار منها هذا الكتاب و أ ن ا قلت لكم حين الكلام عنه إ ن ه كالمختصر للوجيز ل ل إ م ا م الغزالي رحمه、الله. الا ل ل ه إ أ ن ا ل ر ا ف ع ي ة لم يلتزم فيه بمنهج الوجيز ربما زاد فيه ونقص منه حسب ما تقتضيه ا ل ح ا ج ة ويحتاج إ ل ي ه الطالب المبتدئ جمع به شتات الكتب ا ل م و ج و د ة في المذهب وهو كثير الفوائد عمده في تحقيق المذهب معتمد للمفتي أن يعتمد عليه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفتي ل أ ن ا ل م س أ ل ة ربما انتشرت بين الأصحاب وانتشرت الاقوال أ ص ح ب وانتشرت ا ل أ فيها ربما في عشرين يرجح رضوان مرجح يرجح قبلا لأصحابنا المبتدئ بين للأصحاب لابد المسألة فماذا يعمل عليهم لهم من معلم لهم من لهم الواحدة الإنسان الأقوال الله تعالى لابد نجد في كيف هذه فقد قام ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع و ا ر ض ا بهذه ا ل م ه م ة فجمع ا ل أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة وبعد ذلك نص على الراجح منها في كتابه المحرر أ ي ن جمع ا ل أ ق و ا ل في كتابه الشرح الكبير الذي يعتبر شرحا للمذهب وبعد ذلك ذكرنا ل خ ل ا ص ة ا ل م س أ ل ة والقول الذي ي ف ت به في كتابه المحرر وهو ع م د ة ت وقد التزم مصنفه رحمه الله ان ل ل ه ينص على ما صححه معظم الاصحاب ما هو منهج الامان المحرر بكل مؤلف منهج في كتابه. ينص على منهجه وربما منهجه معلوما الرافعي كتابه كتابه بداية كتابه وربما لا ينص الا هو يكون ينص ينص ان بكل على لكل في في في من اتصل به او ق ر أ في كتابه بطريق من الطرق ما هو منهج الامام الرافعي في كتابه المحرر قال منهج الامام الرافعي في كتابه المحرر كيف ترجح بين الاقوال ا ل م س أ ل ة انتشرت الاقوال فيها بين الاصحاب كيف يرجح الرافعي بين الاقوال في المذهب ويقول المعتمد في هذه ا ل م س أ ل ة هو القول الفلاني قال انتزم الامام ا ل ر ف ع في كتاب المحرر أن, أو ان يرجح ما رجحه معظم الاصحاب اذا وجد المساله فيها ع ش ر ة اقوال وجد ث م ا ن ي ة يقولون بالجواز و وجد اثنين يقولان بعدم الجواز يرجح قول الثمانية إذا أن يرجح في ويضطرد رجحه الجمهور المنهج المحتمل قول قال وهذا الى المثال ان ما دائما من أ ن يرجح في بعض الحالات قول الواحد والاثنين مع أ ن ه م ا لا يعدان من الجمهور ولو كان الجمهور على خلاف قوليهما قال ل أ ن الدليل قد يكون معهما وكما قال الإمام النووي في مقدمة المجموع لا يهولنك قول أو العلماء قال الجمهور فربما كان الحق مع الواحد وكان بعيدا من الجمهور كان الإمام مقدمة العلماء فربما مع من قال لا الفقهاء قال الحق بعيدا في هو غالبا قول الاصح يكون مع ا ل ج م مع ه و ر ا ل ك ث ر ي ة ولكن ربما كان الدليل مع الواحد وكان قول الجمهور بعيدا عن الدليل فاذا كلام الايمان م ل الرافع في كتابه المحرر ان يرجح ما رجحه معظم الاصحاب الا اذا ظهر لديه أن الأقل الدليل مع وعند أ ن ه الجمهور مخالف لقول و ذلك يرجح ما كان موافقا للدليل في نظره واجتهاده وربما خالفه غيره في الترجيح وهذه مساله اجتهاديه يختلف العلماء في الترجيح فيها ولذلك خالف ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي في مسائل ك ث ي ر ة سنتكلم عنها بعد قليل لاختلاف الاجتهاد عند الرجلين وقد التزم مصنفه رحمه الله أ ن ينص على ما صححه معظم ا ل أ ص ح ا ب ووفى بما التزمه يعني أ ن ه رجح ما نص عليه معظم ا ل أ ص ح ا ب وقلنا إ ن ه في بعض الحالات ربما رجح خلاف قول الجمهور ل أ ن ه م و ا ف ق للدليل وهو أ ي هذا الترجيح أ و الالتزام الذي ا ت ز م ه ا ل إ م ا م الرافعي في كتابه وهو الترجيح لقول الجمهور أ و للمعتمد في ا ل م س أ ل ة وهو من أ ه م أ و أ ه م المطلوبات هذا شيء مهم لكل طالب علم ولاسيما كما ذكرت لكم أ ن الكتب ا ل م و س و ع ة في المذهب ك ث ي ر ة و ا ل م س أ ل ة ربما تعددت فيها ا ل أ ق و ا ل وتشتت ت السبل ولذلك سوف يكون الطالب حائرا في الفتوى لا يعلم بماذا يفتي هل يفتي بقول فلان أ و بقول فلان أ و بقول فلان وهذا لا يستطيع كل إ ن س ا ن أ ن يرجح فيه هذا شيء صعب ما يستطيع الترجيح ما يستطيع الترجيح إلا أناس شيء يستطيع يستطيع صعب قد س م ل ت ه م ع ن ا ي ة الله تعالى ووفقهم بان صاروا من العلماء الذين يتمكنون من التشريع وهذه مرتبه ما يصل اليها كل انسان ولذلك من أهم عند في أن كبير حجمه حجمه كبر حجمه كبير يعجز عن حفظه اكثر اهل العصر هذا في زمن الامام النووي رحمه الله تعالى كان يقول ان اكثر اهل العصر يعجزون عن حفظ المحرر مع ك ث ر ة من كان يحفظه في ذلك الوقت ومع ك ث ر ة من كان يحفظ امثال المحرر كالتربيه والمهذب في الشراذ لكنه لو كان في عصرنا لقال لكن في حجمه كبار ما يقول يعجز عن حفظه أ ك ث ر أ ه ل العصر يقول يعجز ق و ل ي عن قراءته أكثر أهل العصر اليوم اكثر ل اليوم ع ص ر أ أ ه ل العصر يعجزون عن قراءته بل أ ز ي د على ذلك و أ ق و ل لا يعرفه كل أ ه ل العصر ما يعرفون المحرم إ ل ا من رحم ربك ممن كانت له ص ل ة بعلوم الشرع وما أ ق ل من يتصل بعلوم الشرع في هذه ا ل أ ي ا م وربما صار اضحوكه ليس عند ا ل ك ف ر ا ل ك ف ر ما يعرفون هذا ولكن عند المسلمين ل أ ن أ م و ر ا ل د ع و ة خرجت من د ا ئ ر ة ا ل م ع ر ف ة علوم الشرع إ ل ى الكلام عن الشرع بشكل عام أ م ا ما هو الشرع فالناس لا يريدون م ع ر ف ة هذا ن س أ ل الله تعالى ان لا يجعلنا من هذا القبيل وان يجعلنا من الذين يهتمون ب م ع ر ف ة شرع الله تعالى فهذا الكلام نحن نقرا أ ق ر ء ة تاريخية ف ق ط كلام لكن ك الإمام النووي لكن في حجمه في ب ر يعجز عن حفظه أهل أكثر ا ل ع ص ر ر هذه ق ا ء ة تاريخيه ة لما ل كان ع ي الناس ف ي النووي انظر إليه يعجز زمن المسألة مسألة انظر عن لأن عنده حفظه حفظ يحفظ يصير عالما ما يحفظ ما يصير عالما لان اذا ل ل ع ما م يستطيع ان يفتي الا اذا قرا ل ك ا استوي ب في الكتاب ح ا العالم ل ة العالم والجاهل والذي اجاب اليوم عصرنا هذا ن أن نقرأ ان نقول ل ع معظم العصر اهل بل كل و اياكم ل ل ا ما و ح د اقل ل من ذ ب ا ل ئ ة ان م تظنوا ان الكليات ا ل ش ر ع ي ة تعرف الطلاب هذا لا هؤلاء الطلاب يدرسون ايضا دراسات يعني مبرمجه دراسات و ع ا ئ م ة د ر ا س ا تستطيع عائمة ما ت أ ن تعطي الطالب مثل هذا ولا تهتم ب أ ن يحفظ الطالب هذه العلومه فلماذا ف ما ي ع ر إلا النزر اليسير من الناس وأنا لا أقول هذا الكلام للتيئيس وأنا هذا من للتعجيز لكي وإنما الهمم من الاهتمامي أو أقول أشهد لكي و ا ل إ ك ب ا ب على طلب العلوم ا ل ش ر ع ي ة وحفظها كما كان يطلبها ويحفظها أ س ل ا ف ن ا رضوان الله تعالى عليهم ورغم كل هذا فمازالت الدنيا م ل ي ئ ة بالخير ومازال يوجد في هذه ا ل أ م ة العلماء والمتعلمون و إ ن قل عددهم إ ل ا أ ن الله تعالى قد يجعل من ا ل ق ل ة ك ف ر ة ومن الضعف ق و ة والله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين ف ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة ن ق ر أ ه ا لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أ ك ث ر أ ه ل العصر إ ل ا بعض أ ه ل العنايات أ ي ممن شملتهم ع ن ا ي ة الله تعالى إ ز ا ء هذه ا ل ظ ا ه ر ة و إ ز ا ء عجز الناس عن حفظ المحرر بكبر حجمه راى الامام النووي أ ن يختصر لنا المحرر في نصف حجمه حتى يسهل على الناس حفظه في عصره اما في عصرنا هذا فالناس ايضا لا يريدون لا حفظ المحرر ولا حفظ المنهاج لان الناس لا ج ما ي ع حتى ا ل ذ يعرفون ن يشتغلون ب ا د و هو ة ما المنهج ما ي ع م المنهاج هو ا ل العفقري المذهب الشافعي الامام الذي لا يدافع شيخ و فيه ولا ينازع محرر المدرسه ي ع انما مؤلف رياض الصالحين و إ ذ ا عرف هذا تكون م ع ر ف ة ك ب ي ر ة جدا ف ر أ ي ت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه, حفظه على الناس في زمنهم طبعا في زمننا ما أ ح د يحفظ هذا و إ ن كنت أ ن ا قد ر أ ي ت كثيرا من مشايخنا من يحفظ المنهاج عن ظهر قلب ر أ ي ت كثيرا من م ش ا ي خ الذين درستوا عندهم الفقه يحفظون منهاج الامام النووي عن ظهر القلب عن واحد من أ ق ر ا ن ن ا أ ن ه يحفظ هذا أ م ا في أ ش ي ا خ ن ا ف ر أ ي ت من كان يحفظه وفي الماضي في جيل أ س ا ت ت ذ ن اكثر ومشايخنا ا ن أ ك طلاب العلم يكبون على العلوم ويحفظونها ولا يصير العالم عالما ما يعطى ا ل ا ج ا ز ة في التدريس أ و الفتوى إ ل ا إ ذ ا كان يحفظ يحفظ في الفقه م ث ل المنهاجا ً عندنا ا نحن ش ا الفقه ا ف يحفظه في ي ي ه ة ل ة يحفظه يحفظ في النحو أ ل ف ي ة ا بن مالك يحفظ في الصرف مثلاً الشافيه ً ا لابن الحاجب مثلا ً أ ض ر ب ن ا امثله يحفظ في ب ل ا غ ة التلخيص يحفظ في المنطق ا ل خ ل ا لسعد ي ن التّفتازاني فن منذ الفنون يحفظوا كتاباً كل يحفظ في عند ذلك, يحفظ ويفهم عند ذلك يعطى ح ف ويفهم ظ ويتفنه ن د ذلك ي ع الطالب ا ج ا ز ة في التدريس او يعطى ا ج ا ز ة في الفتوى اما ان ي ق ر أ من كل ف ن بضع صفحات وبعد ذلك ي أ خ ذ ش ه ا د ة م ز و ر ة يقول فيها انه عالم هذا ما كان معروفا في زمن مشايخنا ولذلك كانوا جميعا من ح ف ا ظ حفاظ ا ل ق ر آ ن وحفاظ العلوم رحمهم الله تعالى وهدانا لان ن س ي ر على طريقهم ق ا ر ل ي ت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما اضمه اليه ان شاء الله تعالى من النفائس المستجادات الامام النووي اختصر كتاب المحرر في نصف حجمه ولكنه زاد عليه زيادات كثيره سيبين انواع هذه الزيادات الان فهو مع هذه الزيادات صار حجمه تقريبا ثلاثه ارباح حجب المحرر ه و اختصر المحرر في نصف حجمه لكنه مع الزيادات التي زادها و الفوائد التي اضافها و التتمات م التي ذكرها صار حجم المنهاج تقريبا ث ل ا ث ة ارباع حجم المحرر ما هي هذه النفائس التي اضفتها ايها الامام قال منها من هذه النفائس التي اضاف ا منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الاصل محذوفات ربما ذكر الامام الرافعي ا ل ك ل م ة م ط ل ق ة وهي تحتاج الى قيد فنجد الامام النووي معيصه على الاختصار يحرص ايضا على التقييد لان ا ل ك ل م ة باطلاقها ربما اوهمت خلاف المراد منها ولذلك يذكر الامام النووي القيد فيها حتى يبين ل ل ن اول س المرادة الحقيقية الكلمة من إذن هذه أ شيء زاده ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر أ ن ه ذكر بعض القيود ا ل ض ر و ر ي ة من أ ج ل أ ن يقيد الكلام ويضبط مدلولا والشيء الثاني ومنها مواضع ي س ي ر ة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب م ان ستراها إ شاء الله تعالى واضحات انا قلت لكم ا ل آ ن إ ن ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله جعل منهجه في الترجيح أ ن يرجح ما كان عليه معظم ا ل أ ص ح ا ب هذا غالبا وقد يرجح قول البعض و إ ن خالف قول الجمهور ل أ ن ه يوافق الدليل لكنه مع هذا رحمه الله تعالى رجح بعض المسائل فيما توصل إ ل ي ه باجتهاده والحق فيها ان يرجح ما جعله مرجوحه الرافعي تردد بين قولين للامام الشافعي أو بين للأصحاب ونطلق قولين عليهما اسم الوجهين ما كان للاصحاب يسمى وجها وما كان للشافعي يسمى قولا فالرافعي يتردد بين, القولين أو بين الوجهين ق ل ل ي بين ن او و فربما رجح الامام الرافعي قولا من القولين وجعل القول الثاني مرجوحا بناء على اجتهاده بناء على النووي خمسين ولكن النووي اجتهاده الامام الله تعالى خالف الرافعية في حوالي خمسين مسألة في المحرر الرافع رجح فيها شيئا ولكن الامام على مسألة للرافعي رحمه في في بين رجح أ ن الحق في خلاف ما رجحه وذكر الدليل على هذا الترجيح والذي انتهى إ ل ي ه أ م ر الفتوى في المذهب هو ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى مخالفا فيه للامام الرافعي غالبا فإذا قال ا ل إ م ا م النووي يقول في ب د ا ي ة ا ل م س أ ل ة قلت وفي آ خ ر ه ا الله أ ع ل م إ ذ ا جاء الامام أو النووي ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة أ ض ر ب على ذلك مثالا سنمر عليه بعد ق ل ي ل و ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة ستتردد معنا ا ل ن ج ا س ة التي لا يدركها الطرش مثل ا ل رشاش البول الذي لا يرى بالعين م ج ر د ه اذا نزل بالماء و تيقنا نزوله لكننا ما ر أ ي ن ا الرشاش هل يحكم بنجاسه الماء ان يعفى عنه طبعا اذا كان الماء قليلا على ما سنذكره عند التفصيل في هذه ا ل م س أ ل ة قال الامام الرافعي وكذا نجس لا يدركه طرف اي انه نجس ما يعفى عنه او في قول نجس لا يدركه طرف قول ضعيف جعله ضعيفا الحق النجس ا الذي لا يدركه الطرف بالمعفوات عنها على أ ن ه قول ضعيف ذكر ما يعفى عنه ثم قال وفي قول اي ضعيف النجس الذي لا يدركه طرف جعله ضعيفا و ك أ ن ه قال الراجح في المذهب أ ن النجس الذي لا يدركه الطرف إ ذ ا نزل في الماء القليل نجسه ل أ ن ه جعل العفو عنه قولا ضعيفا قال الامام النووي عقب هذا قلت ذا القول اظهر والله اعلم اي ما جعلته انت مرجوحا هو الراجح عندنا في المذهب وذكر الامام النووي الدليل عليه طبعا ان لم يذكره هنا في المنهاج يذكره في غيره من الكتب ا ل م ب س و ط ة ا ل م ش ر و ح ة فيقول في اوله قلت وفي اخره والله اعلم قال ا ل ر ا ف ع وفي قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول أي الذي جعلته قلت ذا القول اظهر ل جعلته قلت القول ذ ذا ي مرجوحا أ أ ي أ ن ه ا ل أ ر ج ع والله أ ع ل م فاذا إذا خالف ا ل إ م ا م النووي الإمام ا ا ل ر في ع ة م س أ ل ة قال في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م حتى يبين للقارئ وللمستمع أ ن هذه ا ل م س أ ل ة مما خالف فيه الإمام الرافعية رحمه الله تعالى فكلما قرأت كلمة رحمه قرأت أ ولكن ج م ة في أولها قلت وفي أولها أعلم. أعلم أن هذا من الأمور والله قلت اعلم ل آخرها هذا ت ر من م س د ة على الرافع الإمام ل و ك في بعض الحالات نجد الامام النوويه يذكر هذه ا ل ع ب ا ر ة في مسائل ما يخالف بها الرافعي لماذا يذكرها ق ا ل ل أ ن ه ا ز ي ا د ة على الرافعي إ ذ اما ي ق ا للاعتراض في أ و ه قلت وفي آخره ل ل ه أ ل ل م إما ا أن يكون ع على الرافع ولترجيحه خلاف ما رجح و إ م ا ل أ ن النووي يريد أ ن يزيد ف ا ئ د ة أ و م س أ ل ة ما ذكرها الامام إ م ل ل ر ا ا ف ع ي س الرافعي ئ التي خالف بها النووي ا ل خمسين مسألة ولكننا لو عددنا المسائل التي في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم ل و ج د ن ا تزيد عن ذلك كثيرا فكيف غاب عن الشراح هذا قالوا ما غاب عن الشراح ولكن ليست كل ج م ل ة قال النووي في اولها قلت وفي اخرها الله اعلم في فيه اعتراض الرافع على ع ض ب اعتراض في ا على الرافع وبعضها ف ي تتميم أ و ذكر فوائد ما ذكرها ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله فالمسائل الخمسون هي ما وقع فيه خلاف ب ا ل ت ر ج ي ع بين النووي وبين الرافعي طيب كيف نعرف ما كان ز ي ا د ة مما كان اعتراضا قال إ ذ ا ذكر قول الرافع ثم ذكر خلافه فهذه من المسائل المعترض بها على الرافع ي خ ا ل ف فيها ب ا ل ت ر ج ي ع و أ م ا إ ذ ا لم يكن للرافعي قول و إ ن م ا قال ا ن ب ي قلت كذا و كذا و كذا ز ي ا د ة على ما في المحرر هذه من ا ل أ م و ر م س ت د ر ك ة على الرافع لكن ليس من قبيل الخلاف في الترجيح و إ ن م ا من قبيل التتمات التي يحتاج إ ل ي ه ا الناس إذن اول م س أ ل ة التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من ا ل أ ص ل محذوفات ومنها مواضع يسير هذا الشيء الثاني ذكرها في المحرر على خلاف ا ل م خ ت ا ر ف ي ا ل م ذ ه ب كما ستراها إ ن شاء الله تعالى واضحات ومنها ا ل أ م ر الثالث الذي نستفيده من مختصر ا ل إ م ا م النووي للمحرر ومنها إ ب د ا ل ما كان من أ ل ف ا ظ ه غريبا موهما خلاف ا ل ص ل ا ب ب أ و ض ح و أ خ س ر منه بعبارات جليات في بعض الحالات قد يذكر ا ل إ م ا م الرافعي ك ل م ة غ ر ي ب ة أ و ك ل م ة توهم خلاف المعنى المراد ف إ ن النووي يبدلها ب ك ل م ة و ا ض ح ة س ه ل ة م أ ن و س ة م ع ر و ف ة تعطي المعنى الذي أ ر ا د ه ا ل إ م ا م الرافعي و ا ل إ م ا م النووي رحمهما الله إ ذ ا هذا هو ا ل أ م ر الثالث و أ م ا الرابع قال ومنها من المسائل التي النفائص م س ا التي ا ئ ل ل التي زادها ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات أ ن ا قلت لكم ا ل آ ن ما كان من ت ل ا م ا ل إ م ا م الشافعي نسميه بالقول ف إ ذ ا قلنا ا ل م س أ ل ة فيها قولان أ ي ل إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله ما كان من كلام الشافعي يطلق عليه اصطلاحا القول وما كان من كلام ا ل أ ص ح ا ب يطلق عليه الوجه يقال هذا وجه للاصحاب أ و أ ن ه يقيد يقول هذا قول للاصحاب إ ذ ا أ ط ل ق ت ك ل م ة القول فتصرف إ ل ى كلام الشافعي و إ ذ ا أ ر د ت بها قول الاصحاب لا بد أ ن تقيد ه و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تطلق ك ل م ة ا ص ط ل ا ح ي ة على كلام ا ل أ ص ح ا ب تطلق على كلامهم ك ل م ة الوجه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله لم ينص على كل م س أ ل ة في ا ل ف ق ه هناك مسائل جدت وحدثت بعد الشافعي ذكر الفتوى فيها أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م الشافعي ووقع بينهم في بعضهم فيها خلاف بعضهم يذكر فيها الحكم الفلاني وكما ذكرت لكم قد يوجد في ا ل م س أ ل ة أ ق و ا ل ك ث ي ر ة إ ذ ا لا بد لنا أ ن نرجح بين أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب حتى نعرف المعتمد ة في المذهب ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع رحمه الله رجح ولكنه ما بين ا ل أ ق و ا ل من ا ل أ و ج ه غالبا ً وفي بعض الحالات كان ينص على أ ن هذا راجح من القولين للشافع أ و راجح من الوجهين ل ل أ ص ح ا ب ربما نص على هذا ولكنه ما التزم ه ذ الترجيح ا دون التنصيص على ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ و ج ه والطرق عند ا ل أ ص ح ا ب رضي الله عنهم الامام النووي أ ت ى باصطلاح والتزم منهجا لم يسبق إ ل ي ه أ ب د ا ب أ ن ه سيلص على القولين للشافعي والوجهين ل ل أ ص ح ا ب و ا ل ط ر ي ي ق ن إيش الطريقين نحن عندنا بعد الطبقه الرابعه في المذهب من طبقات ا ل أ ص ح ا ب وان أ ن إ شاء الله ساعقد لكم درسا خاصا ب أ ك ث ر من م ح ا ض ر ة عن تسلسل ا ل ك ت ا ب في المذهب و ك ي ف ي ة التدرج فيه بعد الطبقه ا ل ث ا ل ث ة في المذهب انقسم المؤلفون من ا ل ش ا ف ع ي ة الى قسمين او تكونت لديهم مدرستان ا ل م د ر س ة الاولى م د ر س ة العراقيين وصار يطلق عليها بانها ط ر ي ق ة العراقيين و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة ط ر ي ق ة الخراسانيين او ا ل م ر ا و ز ة ولكل من, المنهجين ولكل من, من المدرستين ن ن من ه ج ي ولكل ل م ا ولكل من الطريقتين منهج في ا ل ت أ ل ي ف ليس منهجا في الفقه ليس مذهبا جديدا و إ ن م ا لهم م ن ه ج في ا ل ت أ ل ي ف و ط ر ي ق ة يسيرون عليها وتتحد أ ق و ا ل ه م غالبا في ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه م شكلوا م د ر س ة م ت ض ا م ن ة م ت ف ا ه م ة فيما ب ي ن ه ا وبناء على ذلك حينما تنقل الينا ا أقوال الإمام ل ش ف ع ربما ت أ ق و اقوال ل التعلم من ط ر ي العراقيين ربما من طريق الخراسانيين تنقل طريق العراقيين، ربما من أ أ ص ح الشافعي ب ا ر ب من ا ت طريق الخراسان ع ر ربما ا ق ي ي ن تنقل ي ي ن ومن المحتمل أ ن ي ط ي ع العراقيون على خلاف في ا ل م س أ ل ة ل ل أ ص ح ا ب فينصوا في كتبهم على ان هذه المساله خلافيه عند الاصحاب فيها عده ه ذ اوجه هذا إذا اطلع ربما نقلت إ ل ي ن ا من طرق العراقيين والخراسانيين هي أ و ج ه ل ل أ ص ح ا ب أو أقوال ولكنه ا ق و الامام ل و يريد ان يبين لنا ان هذه ا ل م س أ ل ة مرت عبر قنوات المدرستين م د ر س ة العراقيين و م د ر س ة الخراسانيين حتى وصلت الينا فلما وصلت الينا وجدنا العراقيين يذكرون فيها خلافا ووجدنا الخراسانيين يذكرون فيها قولا واحدا او ان الامر بالعكس وجدنا الخراسانيين يذكرون الخراسانيين فاذا ي ه قولاً العراقيين واحداً وجدنا ي ك ر و ن ف ي ه خلافاً المثألة ل ا ا يعني معكوسة ع أو ر قال ي ي يذكرون ن قول و ح د و ا خ خ ر يذكرون ا ا س ن ن ي ي لنا ا ف ع م ف إ ذ ق الامام ل ن ا ل إ النووي المذهب كذا نفهم أ ن الخلاف ة هو في الطرق في نقل ا ل أ ق و ا ل ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين وهذا اصطلاح لم يسبق إ ل ي ه إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وهذا أ م ر ما يستطيع أ ح د ان يعمله إ ل ا رجل آ ت ا ه الله تعالى من ا ل ق د ر ة على الاطلاع على كتب المذهب جميعا بحيث كبيرة الكتب الجبار حتى يضع يده وصغيرة يستطيع يعمل العظيم الذي يعجز مثل أنه أن من عنه هذا على العمل كل عشرات العلماء لو استمعوا من أ ج ل أ ن يصلوا إ ل ي ه وقد توصل اليه الامام النووي وحده رحمه الله تعالى الذي يحكم به على الملوك وعلى الخلفاء ويتصاغر أ م ا م ه الملوك والخلفاء نجد ا ل إ ن س ا ن بمثل هذه ا ل ح ا ل ة ولاسيما ا ب ن ا ل س ك ي ع ا ئ ل ة العلم و ع ا ئ ل ة ا ل م ع ر ف ة و ع ا ئ ل ة الفتوى و ع ا ئ ل ة المناصب لابد أ ن يكون في هذه ا ل أ س ر ة ا ل ع ظ ي م ة أ س ر ة السكه التي ما تخفى عن إ ن س ا ن من أ ه ل العلم في ا ل إ س ل ا م من أ ش ه ر ا ل أ س ر ه ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ع ر و ف ة معناها ان لا تملك م ك ت ب ة ما يملكها إ ن س ا ن آ خ ر في ذلك العصر لمكانه ا ل أ س ر ة ك أ س ر ة ل م ك ا ن ت ه ا الاجتماعية وثانيا للمناصب التي تولاها أ ب ن ا ء هذه ا ل أ س ر ة ولاسيما تقيدي للسكي قاضي ق ض ا ة بلاد مصر والشام الذي كان يلوذ ببساطه كبار علماء عصره ومنهم الامام ا ل ذ ه ب محدث ا ل إ س ل ا م وصاحب الاستقراء الكامل في الرجال لإمام النووي لما, كمل لما شرح المهذب بالشراز المجموع وأتى فيه العجاب مات قبل أن يتمه. ما شاء الله له مات يتمه ما يتمه كتابه شاء أن أن وأتى في فيه شرح بعجب ا ل إ م ا م التقيه الدين السبكي أ ر ا د أ ن يتم المجموع و ك ا ن إ م ا م ا عظيما عرفتم مكانته رجل سري مليء يلوذ به علماء المسلمين جميعا كالنجم اللامع في السماء اراد أ ن يتم المجموع فذكر في مقدمته المراجع التي رجع إ ل ي ه ا اقرأوا هذا في مقدمة المجموع العاشر المراجع مقدمة ذكر في في جزء من الموسوعات المبسوطات في المذهب والمختصرات وذكر كتب الخلاف وكتب المذاهب ا ل أ خ ر ى وكتب الحديث وكتب التفسير و ا ل ل غ ة وبعد ذلك هل تعرفون ماذا قال قال هذا الرجل الذي ملا بسيطه الدنيا قال إ ل ا أ ن ن ا لم نطلع على ما ط ل ع عليه ا ل إ م ا م النووي هذا الفقير الذي ما كان يملك شيء في الدنيا هذا الفقير الذي كان ي أ ك ل في ا ل أ ر ب ع وعشرين س ا ع ة مرة ويشرب في ا ل أ ر ب ع وعشرين س ا ع ة مرة هذا الرجل الذي كان لا ي أ خ ذ راتبا ولا يتمسح الناس بعتباته قال ا ل س ب ت تقي الدين أ ب و تاج الدين ي ع ت ب ر موسوعه من م و س و ع ا ت العالم ا ل إ س ل ا م ي ة قال إ لا أ ن ه طلع على كتبين ن ق ط ل عليا ع ه ذلك فضل الله ياتيهم ن يشاء هذا أ م ر ما ينال بالمال ولا ينال بالجاه ولا ينال بالمنصب و إ ن م ا ينال بالتقوى, بالتقوى واخبرني ب أ ن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي هذا العلم نور ي ق ذ ف الله في قلب ا ل إ ن س ا ن قد يقرأ ا ل ولكن الله تعالى ل إ ن ن س ا كثيرا ما ا يعطيه ق د وقد ر كثيرا يقرأ ة على الاستنباط كثيرا وقد يقرأ الإنسان قليلا ويعطيه الله من ا ل ق د ر ة على الاستنباط ما لم يعط ي صاحب ا ل ق ر ا ء ة ا ل ك ث ي ر ة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك وضع ا ل إ م ا م النووي يده على كنوز الكتب الشافعيه ة و أ ت ق ن ا واستطاع أ ن ي أ خ ذ منها ما يشاء و أ ن يدع ما يشاء بناء على ما ترجع عنده من الدليل الذي يقتضيه الشرع ولذلك كان شيخ ا ل م ذ ه ب الذي لا يدافع ولا ينازع وكان كل من جاء بعد النووي إ ل ى يومنا هذا حال عال ل ى إ م م ا النووي و على كتب ا ل إ م ا م النووي هل عرفتم من هو النووي إ ذ ا لما يقول و ر ي د ان نتكلم على الطرق وعلى ا ل أ و ج ه وعلى ا ل أ ق و ا ل هذا الكلام عندما ن ق ر أ و نجده سهلا مكون من م ج م و ع ة حروب نقراه على أ ن ه ح ك ا ي ة لكن العارف ب ح ق ي ق ة المذهب و ب ح ق ي ق ة الكتب التي أ ُ ل ف ت فيه و ب ط ب ي ع ة هذه الكتب يعلم أ ن هذا ا ل أ م ر ما يتيسر لكل إ ن س ا ن من أ ه ل ا ل أ ر ض وما تيسر لتقي الدين السبكي حتى يتيسر لغيره من الناس ف إ ذ ا ا لما إ منه التزم أ ن يبين القولين والوجهين والطريقين والنص أ ي نص ا ل إ م ا م الشافعي بس هذا فقط هذا يتبين ن ان ا ل م س أ ل ة فيها قولان او انها يوجد فيها وجهان ام يوجد فيها طريقان قال لا ز ي ا د ة عن ذلك ومراتب الخلاف في جميع الحالات يعني في جميع فكيف فحيث في على نص نعرف فمن الخلاف الحالات الخلاف قال فحيث اقول في الاظهر أو المشهور فمن القولين أو الاقوال مراتب مراتب او او إ ذ ا ذكر ك ل م ة ا ل أ ظ ه ر أ و ك ل م ة المشهور ف إ ن هذه ا ل ك ل م ة ك ن ا ي ة عن أ ن ا ل م س أ ل ة من كلام ا ل إ م ا م الشافعي اذا قالها ا ل أ ظ ه ر أ و المشهور فمعنى هذا أ ن هذا الكلام من أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال ف إ ذ ا قوي الخلاف الامام الشافعي في بعض المسائل ذكر قولين تقول م س أ ل ة ف ي ه الظاهر ا فيها كذا وتحتمل معنى آ خ ر وهو أ و ل من تكلم بالقولين في ا ل م س أ ل ة الامام النووي رحمه الله تعالى ينص على الراجح منهما طبعا ف إ ذ ا قوي الخلاف بين القولين يعني أ ن القول فيها قوي قوي. خلاف قوي المساله تحتمل, تحتمل الحكمين تحتمل هذا وتحتمل هذا ا م ا م الشافعي نص على أ ن الراجح ة كذا مثل الملموس في نقض الوضوء إذا امرأة رجلا امرأة رجل الملموس كما ينتقد وضوء اللامس لمست لمس رجل هل ينتقد ينتقد أو وضوء وضوء نحن عندنا ينتقد وضوء اللامس والملموس أ م ا وضوء اللامس فلا خلاف فيه في المذهب ينتقد وضوء اللامس قولا واحدا والملموس هل ينتقد وضوءه قال الشافعي الراجع انه ينتقد وضوءه ولكن من المحتمل أ ن يقال أ ن ه لا ينتقد ل م انا ذ ا أ ا ل آ ن ما أ ت ك ل م ع ل ى ا ل م س أ ل ة الفقهيه ي م ك ن الان أضرب, اضرب مثالا ولذلك أ ر ج و الا تسورا ل أ س ئ ل ة في أ ذ ه ا ن ك م حول ا ل م س أ ل ة وحول النقاش فيها ل أ ن ن ي أ م ث ل ا ل آ ن ل ك ل م ة ا ل أ ظ ه ر فقط لا غير ما أن أتكلم على المسألة من ناحية والمرجوح من الاحتمال من الثقية ناحية الراجح لا قال الحديث أريد أن أين يأتي الاحتمال أنه لا ينتقد وضوه؟ من الحديث الصحيح أنه على وضوه؟ أ ن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة النصر من شعبان وقبض رسول الله قدمه فعرفت أ ن ه حي و إ ن م ا أ ط ا ل السجود في الدعاء لله تعالى وفي التسبيح وما أطل رسول ابطل ل ل صلاته فلو اللمس ينقض الوضوء ل ه كان ينقذ رسول الله صلاته الإمام الشافعي قال معقول قوي ا ل ا س ت ج ل ا ل بهذا على ان الملموس ما ينتقض وضوءه قوي الاستجلال هذا ق ولكنه ي و مع قوته الاقوى منه ان الملموس ينتقض وضوءه لماذا قال قال يتطرق الأدلة الدالة على المسألة والتي سنذكرها ان شاء الله في موطنها طيب وماذا بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث لإحتمال لعموم على تعمل مليه في طيب النبي كان و ا يلفون على أ ر ج ل ه م اللبد من ش د ة البرد في الستاء وكانوا يلبسون الثوب ينسدل على الرجل ربما كان لابسا للجواب ولمسته ن من وراءه حائل والدليل إ ذ ا تطرق إ ل ي ه الاحتمال كساو ثوب ا ل إ ج م ا ل وسقط به الاستدلال مع وجاهته ومع ظهوره إ ل ا أ ن ا ل أ ظ ه ر منه أ ن الملموس ينتقد وضوءه كلامس لكن الخلاف في ا ل م س أ ل ة قوي والصراع عنيف أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل هذا له ستون ب ا ل م ئ ة مثلا وهذا أ ر ب ع و ن في ا ل م ئ ة أ و إ ذ ا جعلنا النسبه م ئ و ي ة هذا ي أ خ ذ ت س ع ي ن في ا ل م ئ ة وهذا ي أ خ ذ س ب ع ي ن في ا ل م ئ ة إذن لو أنه لو ك ا ن ل ه دعم يسير لكان من المحتمل أ ن يصير راجحا بعد أ ن كان الخلاف في ا ل م س أ ل ة قوي جدا كما لو تصارع بطلان من أ ب ط ا ل العالم وكل الحاضرين يقولون أ ن فلان سيغلب لكن الجميع خائفون من الاحتمالات التي قد تظهر في ا ل س ا ع ة ويغلب ف إ ذ ا غلب فعلا يقول فعلا غلب لكن كان في احتمال قوي جدا أ ن يغلب وفي هذه ا ل ح ا ل ة يعبر ق و ل الإمام ي ا ل إ م ا م النووي عن أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي في هذه ا ل ح ا ل ة ب ا ل أ م ر إ ش ا ر ة إ ل ى ق و ة الخلاف بين قولي ا ل إ م ا م الشافعي قال ف إ ذ ا ضعف الخلاف ضعف الخلاف في ا ل م س أ ل ة القول ب أ ن ه جائز يكاد يكون تسعين في ا ل م ئ ة و ع ش ر في ا ل م ئ ة فقط مجرد ا ح ت م ا ل عقلي فقط مجرد احتمال عقلي انه من المحتمل الا يكون كذلك واحد قوي قوي قوي والاحتمال المرجوع ضعيف ضعيف ضعيف, ضعيف, ضعيف جدا قال في هذه ا ل ح ا ل ة لماذا يعبر الامام النووي قد يعبر عن هذه ا ل ح ا ل ة بقوله المشهور فاذا قال لنا الاظهر فهمنا ان الخلاف ة بين قولي الامام الشافعي و أ ن لكل قول من القولين وجها قويا إ ل ا أ ن ا ل أ ق و ى كذا وهو ا ل أ ظ ه ر و أ م ا إ ذ ا ضعف الخلاف واحد قوي جدا وواحد ضعيف جدا في هذه ا ل ح ا ل ة ينص الامام الشافعي على الخلاف بين القولين في هذه الحاله ب ك ل م ة المشهور ولذلك قال بحيث اقول في ا ل أ ظ ه ر أ و المشهور فمن القولين أ و ا ل أ ق و ا ل ف إ ن قوي الخلاف قلت ا ل أ ظ ه ر والا إ ل م فالمشهور إ ذ ا قال ك ل م ة ا ل أ ظ ه ر هل معنى ذلك أ ن مقابل ا ل أ ظ ه ر ظاهر بناء على مقتضى أ ف ع ل التفضيل قال لا هو له ظهور في ا ل ج م ل ة هو في الفتوى ضعيف خطا ما دام رجحنا على أ ن ه ج ا ئ ز مستحيل أ ن يكون في ا ل م س أ ل ة قولا حلال وحرام مستحيل هذا إ ذ ا قلنا هذه حلال م ع ن التحريم ه ا صار مرجوحا إذا قلنا حلال التحريم、مرجوح. إذا قلنا حرام التحريم صار مرجوح مرجوع صار ضعيف ب ا ل ن س ب ة للحكم الشرعي هو ضعيف ب ا ل ن س ب ة للفتوى هو ضعيف لكن إ ذ ا ما قارناه ب ا ل أ ص غ ر نجد له ظهورا على ا ل ج م ل ة و إ ن شاء الله في الدرس القادم نتمم الكلام على ب ق ي ة ا ل ا ص ل ا ح ا ت التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و س ل م